فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعْثَ أَشْطَّهَا فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهَِّ نَااقَتَ اللهَِّ وَسُقَيهَا فَكَذَّبُهُ فَعقَرُهَا فَدَمدَمَا عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُم بِذَم بِهِمْ وَلَا يَخَافُر قَبهَا